كذبين طب والشركة اللي انت دخلت فيها وخدت مطعم المدرسة مش ده برضو توقيعك باسم تاني؟ مش أنا سهلة المعمل الجنائي هو اللي حيقول وانضاهي خطك بالتوقيع هو مولانا اللي عمل كده <تصفيق> ايوة هو مولانا ده وانا بتهمه انه هو اللي حاول قتلي حتقولي الكلام ده قصاد وكيل النيابة بس تحموني مني من مين؟ من مولانا ده مفتري وجامد وله أعوان وعيون في كل مكان كل واحد حياخد صاحبك اتهم واحد اسمه مولانا تعرفه يا مهار سود معلومة مهمة صح؟ طبعاً طب فيه؟ فين ايه؟ روحنا كلنا بداهية يا سلام يا ندرة برضو جوزك ده مش سهل أمال أنا تجوزتك ليه؟ لقيتك بمليون راجل ولا بتخاف ولا بيفرق معاك وما فيش حاجة بتهزك أبدا قلت يا بيتي يا ندرة هو ده اللي يحميكي مستعيدة عاملة عليك مديرة؟ تصور يا مولانا مع إنها حتة أخصائية اجتماعية لا راحت ولا جت <تصفيق> لا دي هتروح وحتيجي عن نيابة واللقسام لما تزهق وتقول الحقوني ايه ده؟ مين اللي بيخبط كده؟ أنا عارفة غبي قوي هو مش فيه للبيوت خرمات ولا ايه؟ <تصفيق> الحق يا مولانا في ايه يا ابني؟ بخير ما ري اعترف عليك اعترف علي بايه؟ بكل حاجة وكمان اتهمت بانك حاولت قتله الف مبروك يا نسنا الله يبارك فيك يا حبيبت يعني والله الضابط اللي وقعه في الكلام ده يستهل وزنه دهب بس انت قلتيها وكيلي نيابة مش مصدقه اصلي مفيش منطق واضح انه كان بيداري على حد وبيحاول يوجه نظر نيابة والبويس لحد تاني اللي هو احنا انت ايه اللي خليك يمشيتي لما مروان علي يسري؟ ما عارف؟ عارفة ايه. مروان مصقف ومنفتح وشخص ذاكي ولما حكيت له احترمك واحترم يسري انه كده قبل ببساطة انو يروح مسحة يا بنت ده كلامك فعلا احنا لازم نعذر الناس لما حد بيشتكلنا حاجة ولما نبقى احنا اصحاب الشكوى حاجة تانية خالص الراجل اللي اتهم ومخيمر ده بيشتغل ايه؟ افتح الباب يا مولانا بقول لك افتح مفيش داعي نكسر الباب اكسروا الباب تبتشوا المكان ما فيش حد موجود يا حالد إنه مش موجود حضرتك انفلوا كل الطرز لمزرعته اللي على طريق الصعيد هتامل إيه يا مولان؟ ما هم أكيد هيجوا على هنا حاخد ورق مهم وامشي ورق إيه؟ مش وقت يا دلوقتي وساعديني حاضر حاضر في إيه يا مولانا؟ البجر جيفل وخايف ولا سعد بني الورق اللي كان ورا ماكينه المايه دي الاستاذ مخيمر عدى من اسبوع واخده يا نهار ابوك اسود وازاي ما بلغنيش ما هو قال ان انت اللي بعته هو انت اي حد يقول لك حاجة تصدقها ما هو حبيبك الورق ده مهم ده ورق يودينا في 60 داهيه يا نهار اسود هو انت بتشتغل في ايه بالظبط الله هو انا اتجوزت زعيم عصابه ولا ايه اخرسي ما انا لازم افهم انت مين وبتعمل ايه القوة في اتجاهها للمكان المذكور وكلمنا وارب نورة البوليس يحصلوا المكان على ما نوصله انت ساكتة ليه؟ انا عايز اعرف انت مين؟ راجل على باب الله وعايز انفذ شرعه مش باين هو انت لو عايز تنفذ شرع الله زي ما بتقوله هيجل وراك ليه وتقتل واحد زي مخمر ليه؟ لانه وقف قصادي وقف ضد مشروعي تقوم تقتله وتقول لي شرع الله؟ انت دلوقتي مراتي وكلمتي تمشي عليك انت تحكت عليها فكرتك راجل طيب طلعت شيخ منصر كلمة كمان وحرميكي من العربية طب أقف أقف عشان أنا بطني ألا مفيش وقت بقولك نفسي غم علي وهجيب كل اللي في بطني ندرة يا ندرة رايحة فين؟ انت لا جوزي ولا عرفة تعالي بدل ما موتك هصرخ وهلم عليك خلق الله يخرج بيدي اليوم اللي تجوزتك فيه ده انت وشك شؤ اتحرق بجاز وانت طالق طالق طالق تصوري مش عارفين يوصلوا للراجل لغاية دلوقتي؟ ما هو باين من تنظيم كبير وفيه ناس بتساعده يعني مخيم مرضى طلع مجرم بجد؟ عمري مرتحته وهو عشان اتهم الراجل هيهرب بالعمله؟ لا طبعا إلحقيني يا أستاذة سعيدة ندرة؟ معلش يا فندم هي تعبانة من مشوار وخايفها هي بس محتاجة ضمان انكم مش هتعتبروها مشتركة مع جوزها في جرايمه احكي لهم بقى يا ندرة كل اللي تعرفين رحنا المزرعة بتاعته في طريق الصعيد وبعد ما اكتشفت حقيقته هربت بس سمعته بيكلم حده بيقوله طريق الجمال الأديم أنا جيت لك من غير ما حد يعرف يا بابا ليه كده يا تايمور ومامتك وجدتك يعملوا إيه لما يدوروا عليك ويلقوك مش موجود وجيت ليه أصلاً؟ أولاً جيت أطمنك إن الموضوع التهم ماما ده خلص الحمد لله وسنياً أنا بحبك قوي يا بابا وعلى فكرة وجودك هنا وشجعتك حكيتها لاصحابي اللي كانوا خايفين يصرحوا أهلهم إنهم مدمنين ولما لقوك عملت كده على طرفه وطلبين العلاج بجد يا تيمو بجد يا بابا وعشان كده جيت أفرحك وقابل دكتور إبراشي أيوة يا أستاذة سعيدة عملتي إيه؟ قلبت الدنيا ودورت في كل هدوم والقديمة والجديدة ما لقيتش غير شوية حجوب كده ملونة وغريبة زي ما يكون ناسية طيب بوسي عايزاهم نوديهم نعرف هما ايه وانواعهم ايه وتاثيرهم ايه بالظبط ولو عرفتي كمان تشوفي تليفون مين اللي بيبعت له عشان نقدر نعرف المصدر اللي بيجيب منه يبقى انسي كده انقذتي بيتك واولادك حاضر حاضر بس يا رب ما ياخد باله لانه عامل زي المجنون وانا بدأت اخاف منه ايه الهدوم دي يا مولانا والبس زي قفله الجمال دي وكده مش هتعرف تعرف ازاي دون اكتر من 200 جمل طالعين لحد السودان هتتخفى في مستوهر. طب والسلاح هحطه فيه وانت محتاج سلاح ليه؟ ما قدرش همشي من غيره هخليه مع الدليل وهواصيه الدهولة لو احتاجته يلا يا جماعة ابدأوا قبل الليل ما يفش وبابا كويس يا تايمور زي الفل يا ماما وصحيته أحسن بكتير بجد يا تايمور بجد يا تيتا درجة ان قلت ان اللي بيطبخه هناك بيطبخه أحسن من هنا <تصفيق> مفيش فايدة بطولة لسانك أبدا <تصفيق> ألو أيوة تهين لقيت حاجة مهمة قوي مستخبية في هدومه القديمة اللي فوق اسططها خير لقيت ايه؟ عد التليفون موديل قديم اهدوا شوية بيورو فيه كمين امني قدامنا فين الدليل اللي هنا حالاً يا دليل يا دليل ايوة فين السلاح اللي معاك ليه؟ عشان هتعمل بالقوة لو حد قرب لي طب امشي معايا من غير دوشة همشي روح فيه؟ انت مين؟ المقدم سليم فيك من حرس الحدود